سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوى والذي غ د ر فهدى والذي أ خ ر ج المرعى فاجعله ث م لا ي م و س و ي ه النابلسي و للعلوم ا ل ا س م ربه ف ص ل ى بل ت ا م ن ه